أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ربنا الى الله وان 129. وإذا مردنا إلى الله وأن المسرفين هم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله دصير بالعباد الله سيئا في نامك وحاقب اال في العون يعرضون عليها غدوا و ويوم تقوم الساعه ادخلوا اال في العون العذاب واذ يتحا ما يعرف يقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبع إن كنا لكم تبع عنا نصيبا من النار؟ قال الذي استكبروا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 بالبينات قالوا بلى قالوا فدر وما دعاء الكافرين الا في الضلال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد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 اصبر إن وعد الله حق وأستغفر لذنبي وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم بغير سلطان نتاهم إلا كبر مما هم ببالغين فاستعد بالله إنه هو السميع البصير لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم وما يستوي الأعمى والبصير وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ قَلِيلًا مَا يتذكرون إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصلا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا إله إلاهو وَفَأَنَّتُوا فَكُونُوا كَذَلِكَ يُفَكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ أَبْنَاءً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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ لغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النير يسجرون ثم قيل لهم أينما كنت أنتم تشركون من دون الله قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندع من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا بواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى فاصبرن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوه أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد رسلنا رسلا من قبلك منهم مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقُصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ يَاتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ آمُرُوا اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِلَهُ نَالِكَ الْمُبْطِنُونَ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 افلم يثيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واناثرا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكُنْ ينفعهم إيمانُهمَ لَمَّا رَأوا بَسَنَا سُنَّةَ الله الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حمين. بسم الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا فأعرض فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا إليه وفي, وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعملننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يُحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُحَا أَنَّمَا إلهكم إله وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يمتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 قُوَّتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلْسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ مُطْعِمُهَا وَقَوَّامُهَا قَالَتْ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 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائك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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام محساة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الاخره أخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَذَيْنَا هُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَنَ الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُنِ بِمَا كَانُوا يَتَسْبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ نَحْشُو أَعْدَاءَ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يوزعون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 خلق كل شيء وهو أول مرة وإليه وما كنتم أي يشهد عليكم سمومكم ولا أبصاركم ولا بлюдكم ولكن ظنتم الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزي النوم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء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 في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه والسيئه دفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقى الا الذين نصبوا وما يلقى الا ذو حظ عظيم وان ين نزغنك من الشيطان نزغ بالله إنه هو ومن آياته الليل والنهاء والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الذي واسجدوا لله الذي خلقهن إن إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علي الماء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 من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتموا إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 ولو جعلناه قرانا نعجما لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فيه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 من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء عليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم